حصريا على موقع مارغنات دوت كوم هتلي قعده فيها اتنين فضلوا مع بعض الاتنين كله في الاخر هيفارق يا حقيقة مؤكده كلها احضان مطرات وفي حياة بعضنا فترات في الطريق مواعيد فراقنا من زمان متحدده ادفع لص عمري وترجع تاني ظهري وتفضل بس جنبي لا يمهى يا فرق بقى وادفع عمري كله ولاقي حد اروح له يشيل مع قلبي حمله يا لو اقسم الايام معاه <تصفيق> احنا الوحدينا يا منتوش ما مشينا احنا لوحدينا يا عيني علينا خليكو قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شويه منتوش ما مش بس لو يفضلوا قاعدين كله بيروح ويفارق دي حقيقة مؤكدة قلنا بدري على المروح قالوا الوقت بيجري وراح قلنا في أماكن تتراح بس هل هنروح سوا دي حقايق صعبة ممكن هنعيش بوجعنا يمكن ومفيش ولا شيء يهون ثانية واحدة في بعضنا وازاي هنلاقي غيركم هو احناش معنا منكم ما احناش قادرين نسيبكم يا لو مره تنستنا الحياة あのの